Leave me بأي. Well, uh... حيث لا يعلم وأولي له إنك لدي مكين لهم له إنك لدي مكين أم تسألوا أجرى منزلهم من مغرم مجقر أمعز